Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve geceleri ezerken ve günlerinde tezlerken ve yaratılanların hepsiyle ilgili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 إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَا وَإِنَّ لَنَا لَلَّهِرَةَ وَلُولَ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَّذَى لَا يَصْلَى إِلَّا لَشْقَ الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى وسيجنبها لتقى الذي يوتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى